Thank yeah. you. Kau tak tahu. خذ من الفائدة والوجدة لفي الوصل نوب خذ من عسل ما جردان خذ من الهاشمي ما تريده, الهاشمي ما تريده. واسمح بلك يا كياد الحسان خذ من الفائدة والوجدة لفي الوصل نوب جردان سبت بيننا شي وحان باقي الجود والجبر باقي ماشي زعل مو تردان يلقي عسل دم تردان ليش تبخل علي بالتلاقي ليش تبخل علي بالتلاقي ما جت سبت بيننا شي وحان باقي الجود والجبر باقي شي زعل النوم جرجان زمن لعيون الكحيلتنا دي نحن نوب بجردان تلقي عسل نوب جردان إنا حبك ولا فؤادي إنا حبك ولا فؤادي طبلك ومني اقوا مني ارخى الزمن لعيونك حيلتنا تنادي احنا الدلال نوم جردان لينا وحي الزمان ملة الناس قد صمناها وغص الامل استر استر عيوبي وارفع بساتل العذب يا با وجودي يا الهي الهي كن قلبي والعملان نابض طلا يا بايا موسيقى مسكين أنا في الهواء خد البخر البخر والشبفي في في مفرقي ودت الشباب Thank <laughs> you. هلل الهدى نهتدي من من هدايا و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 فبصف أمال حشى جزيل الأطاع نرجع وليدي خليا سبحان ربي وجال Asabijahann Nabi labar bi sharban haniyan bi hajiban al ailan Nabi لا تفربي شاربني هنيان بهجبه على الى الوينك وينك يا سلام وينك وينك يا بي اه وينك ودّ الهجاجة على قلو حيني على أني لحبه مجيات قد صباني غرامة قد صبني غرامة قلو حيني على أني لحبه مجيات قد صبني غرامة قد صبني غرامة حشاد خلي ان كننا ماما خلي ان كن بدر ليلة تمامة بدر ليلة تمامة من رأى غرّت هلّل وقبّر وشهرات بدر ليلة تمامة بدر Muhammad dukhrana fil qiyama dukhrana fil qiyama مجيات قد صباني غراما قد صباني غراما قل له حيني على اني